رتل آيه القران مولد الرضا السلطان رتل آيه القران مولد الرضا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا قولوا ما شاء الله, قلوا قلوا ما شاء الله ما شاء الله رتل آيات القرآن مولد الرضا السلطان قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا قولوا ما شاء صدرن شرح هل غصن من وراث يحمل سمه من فاطمة ومن النبي الامجاد ومن النبي الله الكاظم فرح صدرا شرح هل غصن من وراث يحمل سمه من فاطمة ومن النبي الامجاد الله طير السعد عند بعد اجمل لحن غرد حتى, حتى القمر من ابتشر اسم الرضا رد الله طير السعد عند بعد اجمل لحن غرد حتى القمر من ابتشر اسم الرضا رد اسم الرضا رداد ها ها ها ها هالليله حلوه معطره لا اله الا الله هالليله حلوه معطره ابو الرضا ونور منوره ابو ابن المفخره هذا الشبل المنحدره او على الرضا ما شاء الله لا اله او على الرضا الله لا اله <تضحي> او على الرضا ما اي روح الكاظم ريحان مولاي جفن الوفا يما غفى يتبرك ابنورا حب الرضا ربنا افرضه ونطيع دستوره جفن الوفا يما غفى يتبرك ابنورا حب الرضا ربنا شانعله تعرف الملا تقصد لواج زورا يمشي له ما يخجل يوفى له بنذوره وف من غير صفاق هاخوتي ها اختي ها. جوابكم ويش لا اله الا الله يا الطايح بشد وعسر وبكنك قطع حبل الصبر اي يا طايح بشد وعسور او بكينك يطعها بالصبور عرض بهم مكتمون عرض بهم مكتمون ينتيك ما يقدم عذار او على الرضا ما شاء الله او على الرضا ما شاء الله او على الارض ما شاء الله هل هل يا الايمان بالجناب تشرف اضوان هل ما شاء الله بعد قولوا ما شاء الله مولاي, مولاي مولاي الى الشاعر, الشاعر الاديب مولاي. الاستاذ السيد عدنان الحمامي ممي. شمس العلى تسجد له كل يوم بعتاب هيبته هلا كل, كل الملا من هيبته اتحاب والكل محب صدر رحب ما تنغلق باب بين شفاسخي يكرمها الاحباب يكرمها لا, إحباب. يكرمها لا. أخوتي ها ختي ها ها لا اله الا الله بميلاد هدن يا نور الرضا غطى الشمس بميلاد هدن يا نور الرضا غطى الشمس والدنيا مننا تكتبس والدنيا مننا تكتبس حب امان الكنفس او الرضا ما شاء الله او الرضا ما شاء الله وعلى الرضا ما شاء الله